ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوى ولا كر لعنهم الله بتورهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوّجهم فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبيت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يطلق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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم ترئن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا